او ثنائيه العسر واليسر التي تؤكدها سوره الشرح او سوره الانشراح فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب وتؤكد كذلك الآية السابعة من سورة الطلاق كما تحدثنا عنها والتي تتحدث عن بعدية العسر لليسر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وقلنا أن المفسرين يكاد يجمع المفسرون على إرجاع المعية إلى البعدية وليكون المعنى فإن مع العسر يسرى يعني إن بعد العسر يسرى ولكن قال الله عز وجل هنا مع كما يقول أكثر المفسرين بل جل المفسرين ان هنا الله عز وجل ذكر المعية مجازا لسرعة تعقب اليسر بعد العسر ومجيء اليسر بعد العسر فكأن التعبير ليس تعبيرا حقيقيا وإنما هو تعبير مجازي ولكن طرحنا فكرة الشهيد مرتضى المطهري رضوان الله تعالى عليه وقال إن المعية هنا بمعنى المعية الحقيقية وأن الآية أو الآيتين المباركتين في سورة الشرح تؤكدان حقيقة أخرى غير الحقيقة التي تحدثت عنها الآية السابعة في سورة الطلاق وهي معية اليسر للعسر لأن اليسر كامن في أعماق العسر إذن هنا معية اليسر للعسر أو تعاقب اليسر للعسر نريد أن نتحدث في هذا اليوم عن هذه الثنائية ما هي دلالاتها النفسية حينما ندرك ان اليسر كامن في أعماق العسر او ندرك الحقيقة الأخرى بأن اليسر يأتي مباشرة بعد العسر هناك طبعا أمور وأجواء نفسية رائعة حينما يعيش الإنسان هذه الحقيقة ويجعلها في ضميره وفي قلبه فمهما اشتدت المحن والآلام والمصاعب هو يتطلع إلى اليسر الرباني وإلى النصر وإلى الفرج بعد الشدة وهناك أبيات رائعة لامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تنسب إليه في ديوانه الرائع يتحدث عن هذه الثنائية ثنائية اليسر والعسر حينما يقول عليه السلام إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يجيء به قريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب قصيدة رائعة وجميلة طبعا يجدها الإنسان في مئات المواقع على الأنترنت حينما يكتب بيتاً واحدا من هذه القصيدة أو جزء بيت يجد هذه القصيدة في مئات المواقع الإلكترونية في الأنترنيت هذه القصيدة التي تتحدث عن عدم اليأس مهما اشتدت الآلام والمعاناة يقول ولم ترى الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب أو بعض الأقوال يقول يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب انظر مهما تناهت المحن والآلام والمصاعب فهناك لا بد أن يأتي الفرج القريب طبعا إذا صبر الإنسان الفرج لا يأتي لليائسين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين انظر البشرى هنا بالفرج بعد الشدة للصابرين الإمام الشافعي كذلك عنده بيتان رائعان في هذه الثنائية ثنائية الفرج بعد الشدة أو ثنائية العسر واليسر يقول الشافعي ولرب نازلة يضيق بها الفتاة ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجه أنظر. هذان البيتان الرائعان ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن أظنها لا تفرج. إذن معية اليسر للعسر أو تعاقب العسر من السنن الإلهية الرائعة التي يجب أن يعني نعيشها في حياتنا حتى لا نشعر باليأس ولا نشعر بالقنوط أن المحن مهما اشتدت والمصاعب مهما طالت فإنها ليست بدائمة فلابد أن تنفرج الشدة وتسهل الصعوبة ويدخل اليسر على العسر حتى يخرجه ولو كان في جحر أو حجر عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مع العسر يسرى وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وحيا حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل الله فإن مع العسر يسرى إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هذا الأمر الأول الأساس حينما نعيش أجواء ثنائية العسر واليسر الأمر الثاني أن نعيش الثقة بنصر الله تعالى وتزديده ومعيته بعيدا عن أي لون من الوان اليأس او القنوط فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون انظر هذه الآية الرائعة في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لأن الكافرين ولأن اليأس والقنوط بالحقيقة اسقاط لاسماء الله الحسنى اليأس كفر لأنه اسقاط لأسماء الله الحسنى حينما تيأس من روح الله معنى ذلك أن الله ليس بقوي وأن الله ليس بعزيز حاشا لله وأن الله ليس بقادر على أن يقصم ظهور الظالمين والمستكبرين وأن الله ليس على كل شيء قدير إذن حينما تيأس من نصر الله حينما تيأس من فرج الله أمير المؤمنين عليه السلام من مقولاته الرائعة في هذه الثنائية يعطي لنا الأمل الكبير يقول كن لما لا ترجو أرجى من لما ترجو فقد خرج موسى بن عمران ليقتبس نارا فرجع إلى أهله نبيا الله أكبر كلمة رائعة كن لما لا ترجو أرجى من لما ترجو يعني انسان قد يقول هذا الأمر لا يحدث إلا بعد مئات السنين أو عشرات السنين رب وهناك أمر يحدث بعد أسبوع أو بعد سنة أمير المؤمنين يقول قد هذا الذي تقول أنه بعد مئة سنة يحدث قد يحدث غدا قبل أسبوع أو قبل ذلك الذي ترجو حدوثه في سنة أو في شهر أو في أسبوع كن لما لا ترجوه أرجى منك لما ترجو فقد خرج موسى بن عمران ليقتبس نارا فرجع إلى أهله نبيا موسى كان يريد نار يريد قبس وإذا اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 آه الشاعر آه الزاهد أبو العتاهية في هذه الثنائية ثنائية اليسر والعسر هي الأيام والغير وأمر الله منتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر رائع يعني أبو العتاهية يعطي لنا الأمل الكبير وأن نؤمن بفرج الله العلي القدير هي الأيام والغير وأمر الله منتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر قلنا إن اليأس كفر لأنه إسقاط لأسماء الله الحسنة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون انظر كلمة روح روح فيها راحة إنه لم تقل الآية إنه لا ييأس من فرج الله مثلا وإنما قالت من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذه الثنائية الرائعة كما قلنا نعيش معها الأمل مهما أشتدت المحن والمصاعب ونعيش كذلك الثقة بنصر الله وتزديده بعيدا عن أي لون من ألوان اليأس والقنوط وثالثا نعيش الفرح في بحبوحة المحن لإدراكنا أنها منح وعطايا ربانية إلهية وشعارنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا انظر هذا الشعار الرائع الإيماني حينما تشتد المحن والآلام والدماء النازفة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لم تقل الآية المباركة إلا ما كتب الله علينا وإنما قالت إلا ما كتب الله لنا وليس علينا يعني هذه المصائب هذه المحن هي لنا وليست علينا من هنا قد ندرك ما ذهب إليه الشهيد مطهري من تفسير المعية في سورة الانشراح بالمعية الحقيقية وليس بمعنى المعية المجازية يعني البعدية وإنما فإن مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني كتبه لصالحنا هذه المحن هذه الصعوبات هذه الآلام هي بالحقيقة لنا وليست علينا لماذا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن ما دام أن الله عز وجل مولانا فإذن هو لا يريد منا أن يعني نعيش الخسران ولا يريد منا أن نعيش اليأس وإنما هو حتى في المحن تعالى هو مولانا يريد منا أن نشعر بالتقصير يريد منا أن نراجع أنفسنا يريد منا أن نصبر على المحن حتى نبشر بالبشرى الإلهية رابعا أن العسر محاط باليسر من طرفيه فقط. كان قبله العسر وسيأتي بعده يسر كذلك طبعا هذا على الآية المباركة سيجعل الله بعد عسر يسرى. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين ثم قرأ الآية المباركة فان مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى انظر هنا النبي الاكرم لا يغلب عسر يسرين يعني في الايه المباركه هناك المعرف العسر جاء معرفا بالألف واللام فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى بينما اليسر جاء نكرا انظر يسرى في الآيتين المباركتين الخامسة والسادسة من سورة الانشراح جاء اليسر نكرة بينما جاء العسر معرفة وقد أشار العديد من المفسرين إلى دلالة تعريف العسر وتنكير اليسر بأنهم قالوا بأن العسر واحد بينما اليسر متكرر قيل الوجه فيه ان العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد او الجنس واليسر منكر فالثاني غير الأول هذا ما قاله صاحب تفسير مجمع البيان حينما ذكر الرواية يقول إنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يقول الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان قيل الوجه فيه إن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد او الجنس واليسر منكر فالثاني غير الأول وقد أشار العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان إلى ذلك مصدرا بقيل طبعا بعد ان قدم ان الجملة الأخرى ان مع العسر يسرى تكرار للتأكيد والتنبيت والتثبيت تكرار للتأكيد والتثبيت بقوله وقيل استئناف يعني الجملة الأخرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وذكروا أن في الآيتين دلالة على أن مع العسر الواحد يسران بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكلام كان المراد بها عين الأولى بخلاف النكرة كما أنه لو قيل إذا اكتسبت الدرهم أو درهما فأنفق الدرهم كان المراد بالثاني هو الأول بخلاف ما لو قيل إذا اكتسبت درهما فأنفق درهما ثم قال العلامة وليست القاعدة بمطردة. إذن هناك قد استفاد بعض المفسرين حينما ذكروا حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقد قرأ الآية بعده أو قرأ الآيتين المباركتين فإن مع العسر يسرى بعد قوله صلى الله عليه وآله لن يغلب عسر يسرين إذن هذه الثنائية ثنائية رائعة وجميلة وقد قيل بها أشعار كثيرة ومن جملة الأشعار الرائعة هذا الشعر الذي ذكره بعض الكتاب وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب رائع جدا وقد ألف القاضي أبو علي التنوخي كتابا رائعا اسمه الفرج بعد الشدة يقول القاضي أبو علي في هذا الكتاب في مقدمة هذا الكتاب فإني لما رأيت ابناء الدنيا متقلبين فيها بين خير وشر ونفع وضر ولم أرى لهم في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء ولا في أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء لأن من جعل الله عمره أطول من عمر محنته فإنه سيكشفها عنه بتطوله ورأفته فيصير ما هو فيه من الأذى كما قال من مضى الغمرات ثم ينجلينا ثم تيذهبن ولا يجينا وقد ذكر في كتابه الفرج بعد الشدة بيتين رائعين عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر إذا اشتد عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه يسر هذان البيتان الرائعان ناظران إلى الآيتين المباركتين في سورة الإنشراح فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب انظر فإذا فرغت ما دام هذه الحقيقة أن اليسر كامن في أعماق العسر فلا تجعل نفسك في يسر لا تجعل نفسك في راحة في بطالة وإنما دائما وأبدا خض الغمرات دائما وأبدا اجعل نفسك في عمل دائب وفي شغل مستمر وفي شده وفرتقاء كما اولئك الذين يصعدون الجبال كلما صعدوا خطوه كلما خطوا خطوه نحو ال أعلى فإنهم يقتربون إلى القمة وقد قرأنا في الحلقة السابقة ما قاله المتنبي أو ما خاطب به المتنبي نفسه ذريني أنا ما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل بالسهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل اذا الشهد هو العسل الإنسان حينما يريد ان يجني العسل لا بد اي يتحمل ابر النحل ولا بد دون الشهد من ابر النحلي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية